كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لتفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص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 وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِينَ بَعْدِ إسْمَوْهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى لَلَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله تم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 فَأَيَّدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوو جوكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ما على تتبيرة عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات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 وَيَدَعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ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 انما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنه يضل عليها ولا تزر وازره وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون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 أف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تؤم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقرفين فروحوا وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلوا من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها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 ولا يخاف عقباها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لولي الأبصار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 وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا فَمَا كَانَ وَلَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ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 أفي قلوبهم مرض أمر تابوا أم يخافون أين يحيه الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إِن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 وَمَن يُطعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقَنِ فَهُؤلَاءَكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَإِن أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تقسموا طَاعَةً مَعْرُوفَةً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 والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وَأَن يَسْتَعْفِفَنَّ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَن يَسْتَعْفِفَنَّ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمين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 كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليُدحضوه الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟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 ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم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 فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ربيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح على يلقي الروح من أمره على ما يشاء من عباده ليظهر يوم التلاقى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 ما للظالمين من حميم ولا شفي يُطَع ما للظالمين من حميم ولا شفي يُطَع يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي صدور والله يقضي بالحق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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قُتِلُ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قُتِلُ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحِيُّنِ سَأَهُمْ وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم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 يا قوم لكم الملوك يوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا.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 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَقَّ بِأَلِفِ الرَّعْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب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 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن وَالَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ, إن في صدورهم إلا كبر مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 إن الساعة لا آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال ربكم دعوني أستجب لكم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 وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الْطَّيِّبَاتِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ هُوَ الْحَيُّ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ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 وأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا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 فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 فإذا جاء أمر الله قضي بينهم، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.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 كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم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 فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ